Ja, Waarom heb je mij niet gezien? Heb خبر من زعل القمر موعدك تغي واحنا بس من زعلان صالح لا لا لا روح تصافح والله خبر من زعل القمر موعدك واحنا